هاتمو هؤلاء اجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل, فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا